قرن فنادوا لا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَاب وَأَطْلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق ا انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما يذوق عذاب ام عندهم خزا إِنَّ رَحْمَةَ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةَ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ إِقَامِي وَمَا يَنظُرُ هَا أُولَي إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ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 فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نحجتك الى نحجه وانك ثرا من الخلطا إِلَىٰ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ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 الاول ارض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من نار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار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 فقال انني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق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 هذا عطاءنا فمنن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلف وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا و اقْرَأْ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغًّا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار اننا اخلصناهم بخالصه بكر الدار وانهم عندنا من المصطفين الاخيار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 إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَاخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم ام انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فمنا وَطَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا الَّذِي خَلَقَنِي وَرَحِمَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ اانتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملائ الاعلى اذ يختصمون اي يوحى الي الا انما انا نذير مبين اذ قال ربك للملا إِذْ كَتَبَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ